فلم نشرح لك صبرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الغسر أسرا إنما فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرُوا